الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عند نهاية الآية الحادية عشرة بعد المئتين من سورة البقرة بعد أن شرح الإمام قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم صدق الله العظيم فقل لي يا ولدي بعضا مما قاله الامام في هذه الاية قال الامام ان قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت صدق الله العظيم لفظ عام لجميع العامة وإن كان المشار إليه بني إسرائيل لكونهم بدلوا ما في كتبهم وجحدوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم شرح الإمام قوله تعالى فإن الله شديد العقاب فقال إن العقاب مأخوذ من العقد كأن المعاقب يمشي بالمجازات له في آثار عقبه فتح الله عليك يا ولدي. والآن نستطيع أن نواصل لقائنا مع الإمام. هيا هيا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية. ويقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. زوينا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم, صدق الله العظيم قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا على ما لم يسم فاعله والمراد رؤساء قريش وقرأ مجاهد وابن قيس على بناء الفاعل قال النحاس وهي قراءة شاذة. لأنه لم يتقدم للفاعل ذكر وخص الذكر الذين كفروا لقبولهم التزيين جملة وإقبالهم على الدنيا وإعراضهم عن الآخرة بسببها وقد جعل الله ما على الأرض زينة لها ليبلغ الخلق أيهم أحسن عملا فالمؤمنون الذين هم على سنن الشرع لم تفتنهم الزينة والكفار تملكتهم لأنهم لا يعتقدون غيرها وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين قدم عليه بالمال اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا لا حول ولا قوة وقوله تعالى ويسخرون من الذين آمنوا إشارة إلى كفار قريش فإنهم كانوا يعظمون حالهم من الدنيا ويرتبطون بها ويسخرون من أباع محمد صلى الله عليه وسلم عليه قال ابن جريج في طلبهم الاخره وقيل لفقرهم وإقلالهم كبلال وصهيب وابن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم فنبه سبحانه وتعالى على خفض منزلتهم لقبيح فعلهم بقوله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة وروي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استذل مؤمنا أو مؤمنة أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة ثم فضحه ومن بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى على تل من نار يوم القيامة حتى يخرج مما قال فيه وان عظم المؤمن اعظم عند الله واكرم عليه من ملك مقرب وليس شيء احب الى الله من مؤمن تائب او مؤمنه تائبه وان الرجل المؤمن يعرف في السماء كما يعرف الرجل اهله وولده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قيل معنا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة أي في الدرجة لأنهم في الجنة والكفار في النار ويحتمل أن يراد بالفوق المكان من حيث إن الجنة في السماء والنار في أسفل السافلين ويحتمل أن يكون التفضيل على ما يتضمنه زعم الكفار فإنهم يقولون وإن كان معاد فلنا فيه الحظ أكثر مما لكم ومنه حديث خباب مع العاص بن وائل قال خباب كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته اتقاضاه فقال لي لن أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت له إني لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد ويقال سخرت منه وسخرت به والاسم السخرية والسخري والسخري وقوئ بهما قوله تعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخرية وذلك في سورة الزخرف وقوله تعالى فاتخذتموهم سخرية وذلك في سورة المؤمنون ورجل سخرة يسخر منه وسخرة يسخر من الناس وفلان سخرة يتسخر في العمل يقال خادمه سخرة وسخره تسخيرا كلفه عملا بلا أجرة وقوله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب قال الضحاك يعني من غير تبعة في الآخرة وقيل هو اشاره إلى هؤلاء المستضعفين أي يرزقهم علو المنزلة فالآية تنبيه على عظيم النعمة عليهم وجعل رزقهم بغير حساب من حيث هو دائم لا يتناهى فهو لا ينفد وقيل إن قوله بغير حساب صفة لرزق الله تعالى كيف يصرف إذ هو جلت قدرته لا ينفق بعد ففضله كله بغير حساب والذي بحساب ما كان على عمل قدمه العبد قال تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم ويحتمل أن يكون المعنى بغير احتساب من المرزوقين كما قال ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم صدق الله والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس امه واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين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 صدق الله, صدق الله العظيم قوله تعالى كان الناس امه واحدة أي على دين واحد قال ابي بن كعب وابن زيد المراد بالناس بن آدم وذلك حين أخرجهم الله نسما من ظهر آدم فاقروا له سبحانه وتعالى بالوحدانية وقال مجاهد الناس آدم وحده وسمي الواحد بلفظ الجمع لأنه أصل النسل وقيل آدم وحواء وقال ابن عباس وقتاذه المراد بالناس القرون التي كانت بين آدم ونوح وهي عشرة كانوا على الحق حتى اختلفوا فبعث الله نوحا فمن بعده وقال ابن أبي خيثمة منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم خمسة آلاف سنة وثمانمائة سنة وقيل أكثر من ذلك وكان بينه وبين نوح ألف سنة ومائة سنة وعاش آدم تسعمائة وستين سنة وكان الناس في زمانه أهل ملة واحدة متمسكين بالدين تصافحهم الملائكة وداموا على ذلك الى ان رفع ادريس عليه السلام فاختلفوا وهذا فيه نظر لان ادريس بعد نوح على الصحيح وقال قوم منهم الواقدي المراد نوح عليه السلام ومن معه في السفينة وكانوا مسلمين ثم بعد وفاة نوح اختذل وقال ابن عباس ايضا كانوا امه واحدة على الكفر يريد في مدة نوح حين بعثه الله وعنه ايضا كان الناس على عهد ابراهيم عليه السلام امه واحدة كلهم كفار وولد ابراهيم في جاهلية فبعث الله تعالى ابراهيم وغيره من النبيين فقوله كان على هذه الأقوال على بابها من المضي المنقضي وكل من قدر الناس في الآية مؤمنين قدر في الكلام فاختلفوا فبعث ودل على هذا الحذ قوله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه أي كان الناس على دين الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين من أطاع ومنذرين من عصى وكل من قدرهم كفارا كانت بعثة النبيين إليهم ويحتمل أن تكون كان للثبوت والمراد الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كله أنهم أمة واحدة في خلوهم عن الشرائع وجهلهم بالحقائق لولا من الله عليهم وتفضله بالرسل إليهم فلا يختص كان على هذا التأويل بالمضي فقط بل معناه معنى قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما وأمة مأخوذة من قولهم أممت كذا أي قصدت فمعنى أمة مقصدهم واحد ويقال للواحد أمة أي مقصده غير مقصد الناس ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قص بن ساعدة يحشر يوم القيامة امه وحده وكذلك قال في زيد بن عمرو بن نفيل والأمة القامة كانها مقصد سائر البدن والأمة بالكسر النعمة لأن الناس يقصدون قصدها وقيل إمام لأن الناس يقصدون قصد ما يفعل وقرا ابي بن كعب كان البشر أمة واحدة وقرأ ابن مسعود كان الناس أمة واحدة فاقتلفوا إلى آخر الآية والله تعالى أعلى وأعلى صحيح. صحيح. أشار الإمام يا عم إلى أن كفار قريش كانوا يسخرون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأوضح الإمام كيف أن مكانة هؤلاء كانت عظيمة عند الله تعالى وأنه لا يجب أن يسخر أحد من أحد نفعنا الله بتعاليمه دائما يا ولدي قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم